إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض بابا ولو استداده إن الذين كفروا أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناطرين أولئك لهم عذاب أليم وما لهم Thank mm -hmm.